ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس الحادي والأربعون في سلسلة دروس سيرة النبوية أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن صلح الحديبية سواء بالنظر لأحداثه التاريخية أو من نظري للمبادئ والاحكام والعظات التي تؤخذ من هذا الصلح يلي ذلك الحديث عن غزوة خيبر الحدث الاخر الذي جرى بعد صلح الحديبيه هو عباره عن غزوه غزوة خيبر كانت هذه الغزوة في آخر شهر المحرم للسنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخيبر عبارة عن مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع تقع على بعد بئة ميل تقريبا من شمال المدينة إلى جهة الشام تجمع فيها اليعود اليهود الذين اجلو من المدينه المنوره بسبب سلسله الخيانات التي بدرت منهم وقد ذكرنا ذلك اجلاء بني قينقاع واجلاء بني النضير ثم بنو قريظه اخيرا كان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة عربية اسمها قبيلة غطفان مشركون بلغه أن اليهود اتصلوا بقبيلة غطفان وهم يحاولون أن يخططوا معهم لقتال الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقطع النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الخبر وتأكد منه الطريق الواصل ما بين خيبر وما بين قبيلة غطفة واتجه إلى خيبر إذن هذا هو السبب المباشر وسنعود إلى ذلك بالشرح والبيان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ألف وأربعمائة مقاتل ما بين فارس وراجل ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر من من علو وكان الوقت صباحاً باكراً <أه> عفواً لا كان الوقت ليلاً قال اللهم رب السماوات وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا وما حملنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أذرينا إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اقدم بسم الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو بلدة مدينة بات على مشروفة تلك المدينة للصباح فان سمع اذانا ما يدل على الاسلام رجع والا دخل نعم ففي الصباح طبعا لم يسمع ما يدل على اسلام هذه المدينه وفي الصباح الباكر نعم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بالدخول الى خيبر ها فراه عمال خيبر الفلاحون خرجوا باكرين إلى مزارعهم إلى بساتينهم يحملون مساحيهم وفؤوسهم ومكاتلهم لما رجوا جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعاً هم يعرفونه هم كانوا في المدينة من قبل ولوا هاربين يصيحون محمد والخميس الخميس في مصطلحهم عن الحرب نعم ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فدخلوا وصاح قائلا الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساعه قوم فساء صباح المنذرين المنذر وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كعادته ودعا وفرق بينهم الرايات أن يجعلهم أقسام وابتدات المعارك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر وحصون خيبر معروفة ومشهورة تحصن اليهود بحصونهم وأخذ المسلمون يفتحونها حصناً بعد حصن إلا حصنين تعسر في بادئ الأمر على المسلمين فتحهما الواحد منهم اسمه الوطيح والآخر اسمه السلالم حاصرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة ثم إن الله عز وجل فتح عليه هذه خلاصة الغزوي. اما تفاصيلها فنذكر بعضا من ذلك فيما يرويه احمد والنسائي وابن حبان والحاكم نعم من حديث بريده بن الخطيب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر اخذ ابو بكر اللواء فرجع ولم يفتح له ولا حصن ولما كان الغدات أعطى رسول الله الرايه لعمر فرجع ولم يفتح له في مساء الليل الثالث أو مساء اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام لأدفعن لواء غدا إلى رجل يفتح عليه يحبه الله ورسول أو يحب الله ورسوله يقول بريده راوي الحديث فبتنا تلك الليلة ندوك يعني نتفكر من هو هذا الذي سيعطاها والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أولا بأن الله سيفتح على يديه ثم قال إنه يحب الله ورسوله لما أصبح الناس والكل يتساءل في فكره عن هذا الرجل الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فيهم المصطفى وقال أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه فقيل هو يا رسول الله بعيد يشكو عينيه كان يعاني من رمد في عينيه قال فارسلوا إليه فجاء سيدنا علي وهو يعاني من رمد في عينيه فبصق المصطفى صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا فبرئ يقول بريدة راوي الحديث فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع ثم اعطاه الرايه فقال له علي يا رسول الله نقاتلهم على أن يكونوا مثلنا مؤمنين قال نعم فوالله, لأن فوالله قال له انفذ على رسلك يعني على اتجاهك فالله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر يعني النعم الجمال الحمر وافضل الجمال هذه التي يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز ان نقول من حمر النعم حمر جمع حمار حمر بسكون الميم جمع احمر نعم أن الشياه او عفوا الجمال الحمر وفي روايه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت نعم ثم خرج سيدنا علي وقاتل نهاره ذاك فكان الفتح على يديه هنا الحديث متفق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسله والله لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فخرج سيدنا علي وكان الفتح على يدي هذا متفق عليه اما ما قبل ذلك فهذا من روايتي الحاكم والنسائي واحمد نعم وابن حبان على كل هذه متفق عليه بقي الحصنان الوطيح والسلالم استعصى على المسلمين فتحهما ظل المسلمون يحاصرونهما حتى أيقن من فيه بالهلاك اليهود فعندئذ نزلوا على أمر رسول الله لكنهم اقترحوا عليه اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وأن يحقن, يحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم ويترك له الأموال المنقولة أما الأرض أراضي خيبر قالوا له نحن, أولى نحن أدرى بزراعتها واستصلاحها هي أراضينا نحن أدرى باستصلاحها فلو بقيت في أيدينا على أن نشتغل بها والخارج من هذه الأرض قسم من ذلك للمسلمين وقسم لهم رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم على هذا نعم إذا تم عقد بين المسلمين وبين أهل خيبر على أن يبقوا في بلدهم وأراضيهم نعم و تبقى الأرض هي ملك للمسلمين لكن يكون العاملون فيها هم الخيبر لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أن نخرجكم عندما نشاء يعني الأرض ليست لكم وإنما تشتغلون فيها فإن جاء وقت اقتضت المصلحة أن نخرجكم من, أرض من هذه الأرض أخرجنا وتم الاتفاق على ذلك ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساد السلم ووضعت الحرب أوزارها وتم هذا الاتفاق جاءت امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم زوجها اسمه سلام ابن مشكم جاءت بشاة مصلية يعني شاة مشوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سألت الذين يعرفون طبيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أي اللحم أحب إلى رسول الله فقيل لها الذراع أحب اللحم إليه ذراعشا دست السم في الذراع ما شاء لها أن تدس نعم. ووضعت هذه الشاة المصلية يعني المشوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول رسول الله الذراع ولاك منها مضغة يعني اللقمه الأولى فلم يسقها وأخرجها لفظها وكان معه بشر بن البراء جالس معه على الطعام هو الآخر أخذ من هذا اللحم قطعة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ هذه المضغة وقال إن هذا العظم يحدثني أنه قد سم نعم لكن بشر كان قد ابتلع اللقمة التي وضعها في فمه فأنجى الله عز وجل رسوله أما بشر فقد مات من تلك اللقمه المسمومة واستقدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة زينب بنت الحارس طبعا لم يسعها أن تنكر لأن الله عز وجل أوحى إلى رسوله بالأنف قال إن هذا العظم يحدثني أنه قد سمى وسمعت هذه المرأة اليهودية زينب قال لها ما حملك على هذا فقالت له ما بلغت من قومي لم يخف عليك ما قد فعلت بقومي فقلت في نفسي إن كان ملكاً تخلص منه وإن كان نبياً لن يصاب بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليحملك لي على ذلك أو ليقدرك لي على ذلك باري عز وجل قال لرسوله والله يعصمك من الناس الصحيح فيما رواه علماء السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عنها يعني صفع عنها وهناك من قال بل إن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعها إلى آل بشر وقد مات بسبب ذلك اللحم فاقتص منها وقتلت لكن الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام صفح عنها وهذا ما رواه مسلم في صحيحه قال لها رسول الله ما كان الله ليسلطك على ذاك على ألا هذا الامر نعم وقالوا يا رسول الله الا نقتلها قال لا طيب لماذا لا سنذكر ذلك عندما نشرح قصه خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر الأموال المنقولة طبعا غير المنقولة بقيت تحت يد اليهود يستصلحونها نعم للراجل سهم وللفارس سهما وقيل ثلاثه أسهل وفسر ذلك فيما رواه البخاري بأنه إذا كان مع الرجل فرس له سهم ولفرسه سهمان أصبحوا ثلاثة أسهم إن لم يكن معه فرس هو رجل له سهم واحد نعم في هذه الفترة قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة كان غائبا في الحبشة قدم خيبر وقد وضعت الحرب أوزارها <تصفيق> وكان معه ستة عشر رجلا من أصحاب رسول الله هم أيضاً عادوا معه من الحبشة ففرح رسول الله بمقدمه وأسهم له من الغنائم ولكن بعد أن استأذن المسلمين الغنائم حق المقاتلين استأذن المسلمين فأذنوا فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعف ويروي ابن هشام في سيرته أن سيدنا جعفر عندما وصل إلى خيبر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله قام إكراما له وقبل بين عينيه وقال لا أدري بأيهما أسرأ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر نعم ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة استعمل على خيبر رجلا كما نقول اليوم والي على خيبر كان من الأنصار واسمه سواد بن غزيه أو غزيه نعم لا أستطيع أن أضبط لعل الاسم غزيه أو غزيه نعم من بني عدي بعد أشهر أخذ إجازة سواد وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه من هناك من خيبر بتمر ممتاز اسمه جنيب تمر جنيب فقال له رسول الله وهو ينظر إلى هذا النوع من التمر أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إن لناخذ الصاع منه بالصاعين وبثلاثة صيعان يعني إذا أردنا أن نستبدل بالتمر العادي جنيبا ندفع ثلاثه صيعان من تمر مقابل صاع واحد من تمر جنيف، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل ذلك نعم بل بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني بيع هذا التمر الذي نعم عفته والذي مللت من أكله نعم بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم هذا التمر الذي يحلو لك وسنتكلم عن هذا الموضوع وحكمه نعم إذن هذه خلاصة غزوة خيبر هنا نقول أيها الاخوه ما الفرق بين غزوة خيبر وهي أول غزوة بعد صلح الحديبية وبين الغزوات السابقة نلاحظ فرق واضح الغزوات السابقة كلها كانت البداءة فيها بمن؟ بعدوان من المشركين غزوة بدر بدأ العدوان من المشركين عدوان فعلي غزوة أحد بدأت العدوان فعلي كما تعرفون نعم غزوة الخندق كذلك المريسيع الغزوة التي جاءت بعد قتل أهل نجد لسبعين شخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيئر معونا نعم فكان العدوان يبدأ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لي يدرأ العدوان غزوة خيبر نلاحظ فيها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فاجأها الخيبر نعم لم تكن سياسته كسياسته بالنسبة للغزوات السابقة ينتظر حتى يبدأ العدوان من هؤلاء المشركين أو المعتدين وعندئذ. يخرج من المدينة ليدرأ العدوان عن المدينة اتجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر التي تبعد مئة ميل عن المدينة المنورة أو أكثر طيب. هذه ظاهره جديدة كل الحروب التي جاءت بعد صلح الحديث سنجدها من هذا القبيل هل هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدأ فتحرش بيهود خيبر وهم ساكين مسالمون نائمون نعم لا يسيئون إلى أحد لا ليس هذا معنى ذلك بل الأمر كما قلت لكم علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يهود خيبر قد اتصلوا مع قبيلة غطفان واقنعوهم بتخطيط حرب لاهبة ضد المسلمين لكن المسألة في مرحلة التخطيط في مرحلة الاتصال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتظر أن يتحول هذا التخطيط إلى تنفيذ وأن يتجه اليهود من خيبار إلى المدينة مثل يوم الخندق الأحزاب أو مثل الأحد لا امر المصطفى صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يخرجوا إلى, خل... الى خيبر اتجهوا الى ان وصلوا الى خيبر وفعلا فوجئ يهود خيبر طبعا هل في هذا ظلم من المسلمين بيهود خيبر ابدا ناس يخططون للاعتداء عليه ناس يتصلون بفئات أخرى ليجمعوا أسباب العداوة ضد بلدي أن حتى ينفذوا الحرب خدعه نعم وقد قلت لكم عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاتصالات التي تجري ما بين يهود خيبر وقبيلة غطفان بدأ رسول الله فقطع الطريق بين قبيلة غطفان وبين يهود معنى ذلك ان هنالك عدوان لكن الفرق أن الآن المسلمون قفزوا قفز نوعية بعد صلح الحديبية وبعد أن اطمأنوا من جانب المشركين في مكة نعم وأتيح لهم أن يبادئوا الآخرين أن يبادئوا الأعداء هذا المعنى ينبغي أن يتضح في ذهننا كفرق ما بين الغزوات التي كانت قبل صلح الحديبية والتي جاءت بعد صلح الحديبية. طيب هل يجوز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من الأعداء بدون إنذار؟ بدون انذار سابق نعم استظهر الفقهاء من ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر انه يجوز ما دام موجبات الغزو موجوده والعداوه موجوده ودلائل العداوه قائمه اذن يجوز وقد بلغتهم الدعوه اذن يجوز ان يباغت المسلمون الاعداء لماذا كما كما قد قلت لكم الحرب خدعه نعم الامر الاخر الذي ينبغي ان نتبينه تقسيم الغنائم على الاساس الذي ذكرناه وهذا شيء اثبته بيان الله عز وجل في سوره الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في يوم خيبر للراجل سهم وللفارس سهمان لكن السؤال الذي يرد الان هو طيب هل هذا الحكم ماض الى يوم القيامه نعم ماض الى يوم القيامة ما غنمه المسلمون ينبغي أن يوزع في المقاتلين طيب ينبغي ان يوزع في المقاتلين ذكرنا نحن في مناسبه مرت اذا كان ما غنمه المسلمون غير منقول فعند المالكي وعند الحنفي عند جمهور من الفقهاء لا يوزع بل يبقى هذا المال تحت يد الدولة ويستصلحه المسلمون جيلا بعد جيل بعد جيل إلى يوم القيامة يسمى هذا المال مال خراجي الدولة هي تسوسه والناس نعم هم يستصلحونه. إذن لا يقسم هذا المال في نظر جمهور كبير من الفقهاء بين المقاتلين وهذه وجهة نظر من هل تذكرون سيدنا عمر بن الخطاب نعم. نعم يوم استشهد على هذا نعم بما ذكره البيان الإلهي في سورة الحشر نعم في الباري عز وجل جعل هذا المال للمهاجرين وللأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان قال يا أخي الأراضي ليست لكم فقط بل للذين سيأتون من بعدهم طيب أنا إذا وزعت الآن ما عاد يبقى شي بدون يجو من بعد هذه وجه سيدنا عمر نعم وسار على هذا الأساس وذهب إلى هذا جمهور كبير من الفقهاء نعم الشافعية قالوا لا الكل المنقول غير المنقول ينبغي أن يقسم نعم لكن الجمهور في الواقع على خلاف ذلك طيب أما المنقول من الغنائم فلا ريب أنه ينبغي أن يوزع طيب اليوم لو فرضنا وضعت الدولة يدها على غنائم كيف يعني يقسم نعم بهذا الشكل لكن لا مانع من أن تقسم الغنائم على شكل مرتبات وعلاوات تقسم على الجند يعني مو مشرق إن راسا نوزع هذه الأموال المنقولة عليهم دفعة واحدة إذا رأى ولي أمر المؤمنين وهذا من أحكام السياسة الشرعية هذا من أحكام السياسة الشرعية إذا رأى أن المصلحة تقتضي حبس هذه الاموال للجند للجيش وتوزع عليهم بدقه وبمقتضى ديوان معين وحساب دقيق توزع عليهم على شكل علاوات على شكل مرتبات تتكون مرتباتهم الاساسيه مما تعطيهم الدوله ثم تضاف الى مرتباتهم الاساسيه هذه الغنائم وجد نظر الشريعة الإسلامية في هذا ما بيجوز نقول وجهه نظر الشريعة نحن علمنا نحن وجهه نظر نقول الحكمة من هذا الذي قضى به الله عز وجل لأن الجند ينبغي أن يكونوا مرفهين دائم ينبغي أن يكونوا أول طبقات الأم رفاهية وتوزيع الغنائم لهم ظاهرة من ظواهر هذه الحكمة لماذا؟ لأن الجيش الإسلامي أو الجند مطموعا فيهم من قبل الأعداء ويحاول الأعداء دائماً أن يبحثوا عن نقطة ضعف في هؤلاء الجنود ليتسللوا منها الى حمى الاسلام وليخترقوا قوه المسلمين من بواسطه ذلك ما هي نقطه الضعف اخطر نقطه الضعف ان يكون الجنود بحاجه بعوز فقراء نعم هذه نقطه الضعف خطيره جدا جدا الشارع حريص جدا على ان تغلق نقطة الضعف هذه وأن يزول هذا الخرق وأن تسد هذه الثغرة هذه الأموال التي تغنمها الدولة ما يجوز أن تدخل في ميزانية الدوله العامة هي ملك لمن للجيش بكل معنى الكلمة توزع عليهم حسنا لا نوزعها عليهم راسا <تصفيق> نوزعها عليهم كمرتبات كعلاوات في هذه الحاله يكون كل فرد فرد من افراد هذا الجيش بدءا من الجنود الى الفئات التي هي اعلى كلهم يتمتعون بشبع يتمتعون برغد العيش لا توجد في حياه اي واحد منهم ثغره اقتصادي ولذلك العدو لا يستطيع أن يخترق هذا الجانب بشكل من الأشكال لا يستطيع العدو أن يشتري ضمائره أولئك مسلمون حتى ولو كانوا بحاجة لا يستطيع العدو أن يشتري ضمائر نعم لكن الشارع بمقدار ما هو حكيم بمقدار ما هو رحيم هذا الجندي يستبسل ويضحي بحياته وبكل شيء في سبيل أن يكون حارسا لدين الله حارسا للقيم حارسا لوطنه أيضا نعم لأنه لا يترارع الدين بدون وطن يترارع فيه واضح؟ نعم صحيح لكن الباري مقابل ذلك قضى بأن يكره وبأن لا يشعر بعوز ولا يشعر بحاجة بشكل من الأشكال ولذلك لا أعلم خلافا في أن أموال الغنائم التي غنمها المسلمون في حرب نتكلم عن الاموال المنقولة طبعاً لا نتكلم عن العقارات وما إلى ذلك ينبغي أن تكون في صندوق خاص ملكيته لمن؟ للجيش والحكمة من ذلك هذا الذي ذكرته لكم طيب. الشيء الآخر هل يجوز أن نشرك غير المقاتلين في الغنائم؟ الجواب نعم بشرط أن يأذن بذلك المقاتل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صحيح قسم لجعفر بن أبي طالب ولآخرين ايضا لكن بعد أن استأذن الصحابة رضوان الله عليهم فطرع سياذنون لا شك في هذا ولا ريب فقسم ونفذ نعم الشيء الاخر أيها الاخوه نقف أمام ظاهرة جديدة أخرى من ظواهر العصمة التي قضى بها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم طعام مسموم والدليل على ذلك أن بشر رضي الله عنه توفي من لقم واحد أكلها النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم الموضوع وضع اللقمه في فيه واراد ان يبتلع مجها وقال ان هذا العظم يحدثني انه قد سم كيف الله اعلم لكن الله عز وجل انباه بهذا الامر والدليل انه استدعى هذه الانسان من الذي يعلم اليهود شانهم هم يعني اول الناس خبره بالخيانه يعني هم خونه بجداره النبي عليه الصلاه والسلام استخدمها وسالها فاقرت وقال حملني على ذلك ما فعلته بقومي قلت اذا كنت ملكا نتخلص منك واذا كنت نبيا لا نبوتك ستحميك نعم هذا الكلام عرفناه وظاهرة العثم تجلت وهذا مصطاق كلام الله عز وجل والله يعصمك من الناس لكن السؤال الآن لماذا لم يقتلها رسول الله ما هي تسببت بقتل بشر نعم وذكر كثير من العلماء أنه لو قتل إنسان شخصا آخر بسم يقتل يعني مثل المحدد مثل كما لو أطلق عليه رصاصة مثل كما لو قتله بخنجر كما لو ذبحه نعم هذا هو الحكم طيب لماذا لم يقتصر رسول الله منه الجواب القصاص شرعة يخضع لها المسلمون فقط هل يخضع لها غير المسلمين لا المسلمون يخضعون لهذه الشرط طيب اي مكان انتخلات الإسلام لو دخلت الإنشاء ما كانوا تعمل للعمل هذا ولما كانت غير مسلمة فالمسألة تعود إلى رأيما ولي أمر المسلم ان شاء قتل وان شاء صفها عنها لكنها لو كانت مسلمة لا يستطيع ولي أمر المسلمين إلا أن يقتص منها فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة أن يبرز مزيّة الإسلام وأن يبرز الفرق بين الشريعة الإسلامية التي تأمر بالصفح والتي ترفع مستوى إنسانية الإنسان إلى أعلى درجات التربيه وبين الآخرين وبين أعداء المسلمين حتى لا يقول قائل في يوم من الأيام أن المسلمين هم الذين نعم يصنعون الإرهاب ان المسلمين هم الذين يتاجرون بالارهاب ويصدرونه من مكان الى مكان كما يقال اليوم كما يقال اليوم نعم الواقع اليوم نحن نعيش المثل العربي القائل رمتني بدائها وانسلت مثل هي عم تعاني منه عم تشكو منه عم تن منه هذه الإنسانة رمتني بداية وانسلت عملت حالة ما في شيء لكن هي الداء راكبها من فوق لتحد نحن المسلمين نحن صناع الإرهاب صناع الإرهاب هم الذين يقررون في قراراتهم ووثائقهم التي كانت إلى الأمس القريب سرية ثم أصبحت اليوم معروفه يقولون ينبغي اثاره المسلمين بعضهم على بعض حتى نعم يفني بعضهم بعض يفني بعضهم بعض موجود هذا الكلام موجود في وثائق ينبغي اثاره التناقضات بين المسلمين حتى نؤلب المسلمين بعضهم على بعض يتقاتلون ويتهارجون من الذي ينفخ في هذه النيران نحن هم الذين يقولون هذا الكلام من الذين نعم يصدرون الإرهاب إلى بلادنا هم يصنعونه هناك ويصدرونه إلينا هنا نعم. قالوا إن الإرهاب في هذا العصر ينبع من عوامل دينية لا والله ينبع من عوامل سياسية ثم إن قادة السياسي قادة السياسة الذين يتكتكون بأمور السياسة يحملون الدين مسؤولية الإرهاب والسياسة هي المسؤولة عن ذلك في ديننا وأنا الآن منذ أسابيع أشرح خطورة الاستكبار في كتاب الله عز وجل في التلفزيون السوري كتاب الله عز وجل يهدد المستكبرين فقط ولم اجد انه يهدد ويقطع أمل العصات من رحمته ابدا ما في ولا اي الباري فيها عز وجل يقطع أمل العصات من رحمته ابدا ما في لكنه يقطع أمل من لماذا لان المستكبرين هم الظالمون لان المستكبرين هم الذين يفسدون في الارض اي ان الله عز وجل يقطع آمال المفسدين في الأرض من رحمة الله المفسد الظالم الطاغي الباغي هؤلاء هم الذين قطع الله سبحانه وتعالى آمالهم من رحمته الباري عز وجل الذي قضى بأن يقطع أمل الطغاة والبغاة والظالمين والمفسدين في الأرض من رحمته نعم هذا الإسلام هو الذي يصنع الارهاب لكن الاسلام هو عم يقطع قطع جذور الارهاب هو شو الارهاب الارهاب الذي نفهمه نحن ان يمارس الانسان الطغيان يعني يطغى على حقوق الاخرين اخذ حقك يا اخي خلاص واقف لا يطغى على حقوق الاخرين يبغي على حقوق الاخرين يفسد الحرص والنسل كما قال الله عز وجل هذا هو الارهاب من الذي يقف في وجه الإرهاب الله لعنة الله للمستكبرين تساوي لعنة الله سبحانه وتعالى للإرهابيين ما, ما, ما هو الإرهاب الإرهاب هو هذا إرهاب هو هذا أما من يدافع عن حقه من يزود عن عرضه من يزود عن قيمه فهؤلاء نحن نقول لهم بخ بخ نعم ينبغي أن نشكرهم وينبغي أن ندعو الله لهم سبحانه وتعالى بالنصر نعم هؤلاء البغات هم الذين يصنعون ما يصنعون بالعراق استلبوا خيرات العراق استلبوا بترول العراق قيل لي الآن البترول ارتفع سهر ارتفع كيف كي أمريكا عم تستطيع يعني سهر خيالي الجواب العراق تأخذ أمريكا تأخذ بترول العراق دون حساب دون وجود من يحاسبها نهائيا هذا هو الإرهاب هذا هو الطغيان نعم إذن نحن نعود فنقول إن الله سبحانه وتعالى عندما الهم رسوله محمدا ان يعفو عن زينب هذه ال ال التي فعلت ما فعلت كانت الحكمه الربانيه من ذلك ان يبين لنا ان الاسلام هو دين الصفح هو دين الرحمه في حين ان الخيانه والارهاب هذا هو الارهاب عمل زينب نعم زوجة الحارس نعم هذا هو الارهاب عمل اولئك لنا والحمد لله رب العالمين اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجاره لن تبور يا عزيز ويا غفور اللهم انا بسطنا اكف الرجاء اليك نستنزل رحمتك بذل عبوديتنا لك ليست لنا بضاعة من العباد والطاعة بضاعتنا مزجاه يا رب العالمين معاصينا كثيرة انحرافاتنا كثيرة لكننا نملك شيئا واحدا إيماننا بوحدانيتك إيماننا بأننا عبيدك ملك يدك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك أن تسخينا الغيس وأن لا تجعلنا من القانطين نسألك اللهم بالشيوخ الركع ونسألك بالبهائم الرتع وبالاطفال الرضع أن ترفع مقتك عنا وأن تسقينا الغيث أن تأمر سماءك أن تمطر وأن تأمر أرضك أن تنبت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام لا تهلكنا بجريرة ذنوبنا لا تهلك الانعام يا رب بجريرة ذنوبنا لا تهلك الحرث والنسل يا ربي بجرير ذنوبنا يا رب العالمين يا ربي هب طالحنا لصالحنا إن لم يكن فينا صالح همنا جميعا لرحمتك لكرمك لإيماننا بك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام لحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك يا رب العالمين اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللاً يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستحي أن نتدعى إلى صلاة الاستسقاء لأننا حملنا أوزارا كثيرة كيف نسعى إلى صلاة الاستسقاء ونحن محملون بإثقال هذه الأوزار أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ضيعنا الصلاة التي أمرتنا بها ضيعناها في كثير من المؤسسات ضيعناها في كثير من من المناسبات ضيعناها في المجال الاول حيث الجنود الذين شئت ان يكونوا حراسا لدينك حراسا لارض الاسلام انا والله خجل من أن ادعو اخواني الى صلاه الاستسقاء وهذه هي حالنا هذه هي حالنا ولكن يا رب اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا ليس سببها استكبارا عليك لا معاذ الله انت ربنا ونحن عبيدك نحن عبيدك الأذي الله نحن عبيدك الملتصقون ببابك الواقفون على اعتابك نحن لا شيء لا شيء يا رب العالمين اكفنا ترتعد ذلا وانتظارا لكرمك وجودك فيارب معاصينا لا تضرك طاعاتنا لا تنفعك نسألك اللهم أن تغفر لنا معاصينا وأن تقبل منا طاعاتنا وأن تقبل من عبادك الصالحين طاعاتهم وأن تدخل تدخلنا في شفاعتهم رب العالمين اسقنا الغيس إله العالمين اسقنا الغيس يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين سقنا الغيث لا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين